ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا فإذا كنا ترابا إننا في خلق جديد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 الرَّبِّ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ ثَمَرَةٍ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء ام منكم من اسر القول ومن جهره به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بنهار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 وَمَا لَمِنْ دُونِهِ مِنْ وَلٍّ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ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 والَّذينَ يَصِلونَ مَا أَمَ رَ اللهَّهُ بَِ صَلَ وَيَخْشَونَ رَبّم وَيَخْشَونَ رَبّم وَيَخَافُونَسم وَحِسَاب وََّذينَ صَبَ بَتِ غَ أَوجه رَبّم وَأَقامُ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 وَزواجِهِم وَذُرْنياتاتِهِم وَالْمَلَ إِكَ تُ يَدَخُلونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِبابسَلَُ عَلَيكُمْ بِمَا صَبَوُْمْ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 وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُم مُّرْسَلِينَ قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَن عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ